119. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 وجعل فيها رؤوساً من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام من سواء للسائلين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 وَإِنَّ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَإِنَّهُ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ أنا من بعد ضرّة، أمسّته لا يقول أن هذا لي، لا يقول أن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئو جعت إلى ربي، إن ليعده للحسن.